الحمد لله ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن اتبع هدى اما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في مثل هذه ا ل أ ز م ا ن التي تلاطمت بالفتن وكثرت فيها ا ل إ ح ن أ ن يسر لهم مثل هذه الاجتماعات يجتمعون فيها على كتاب الله وعلى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم احمد الله يا أ ه ل اليمن أ ن الله عز و جل هيئ لكم ا ل أ س ب ا ب و يسر لكم السبل لحصول مثل هذه الاجتماعات ا ل ع ظ ي م ة ا ل م ب ا ر ك ة غيركم من آ ل ا ل س ن ة في غير هذا البلد لا يستطيع أ ح د ه م أ ن يجتمع مع أ خ ي ه في مسجد أ ن يجتمع مع أ خ ي ه فضلا عن محاضرات و فضلا عن اجتماعات بل ربما لو ر أ و ا سياره ة من ن ا سيارة أو من هنا أ و ق ف و ا ا ل م ح ا ض ر ة فهذه والله تعتبر منا عظيمه من الله عز و جل وهكذا أ ن ا س أ ح ب و ا ا ل س ن ة و لم يجدوا من يعلمهم و أ ن ت م ولله الحمد وجدتم بغيتكم و أ ن ا س أ ح ب ا ل س ن ة فحرموا من كتب أ ه ل العلم وضيق عليهم في ذلك في بلاد شتى بعضهم يسمع بمجموع الفتاوى سماعا بعضهم يسمع بكتب ا ل أ ئ م ة سماعا لم ي ر ه ا ولم يشهدها ف ح م د الله عز وجل يا ا ل ا ل س ن ة احمد الله عز وجل يا ا ل اليمن أ ن الله عز وجل هيا ويكسر ة مثل هذه المحاضرات وهذه الاجتماعات ف إ ن هذه ا ل ن ع م ة تحتاج إ ل ى شكر متكرر يجب أ ن تذكر و أ ن تشكر ولا تكفر وان َ ت ََ ذ َ ن َ ربكم َُُّْ لئن َْ شكرتم َُْْ ل َ ا ِ ي د َ ن َّ ك ُ م ْ ولئن ََْ كفرتم ََُْْ إ ِ ن َّ أ َ ذ َ ا ب ِ ي شديد َِ هذه الاجتماعات عن السنه تعتبر زادا لنا في مسيرنا وزادا لنا في صريحنا لا يسلم تزودا ً من التقوى ولا تزودا ً من لكن ذلك كله عباد الله بما ا ت س ب العباد ظهر الفساد في البر والبحر بما ت س ب ت أ و ل الناس ليذيقهم بعض الذي امنوا لعلهم يرجعون وما نصركم ا من ن ص ي ب ه احرصوا على العلم النافع إ ن اردتم خيرا ف إ ن ن ب ي ك م ع ل ى الصلاه والسلام يقول كما بحديث م ع ا ي ت ة بالصحيحين وحديث ا ل ن عباس و ا ل ص ح ي ح المسلم لشيخ ا ل إ م ا م الودعي ا رحمه الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وحديث عثمان ب صحيح البخاري ان نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن و ع ل م و إ ن ي أ و ص ي نفسي واياكم بالتجرب للحق أصبح. فاصبح بما تؤمر واعرض عن المشركين هذا نحن مامورون به خ ل ه م جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها رضي الله عنهم و ر ب و عنه اولئك حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون وظلم نفسه وشهوته يريد ان يصل لذلك فيا عبد الله احذر احذر ان تسعى بما اتاك الله لغير ما اراد الله فان الله عز وجل يقول اتبرا س الذين ا س ت ب ي ع و ا من الذين ا ت ب ع و ا و ر أ و ا ا ل ا ل ا ة وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب وقال الذين اتبعوا لو أ ن لنا س ر ة فيتبرا منهم كما تبرا منا كذلك ي ر ي ه م الله كذلك ي ر ي ه م الله أ ع م ا ل ه م حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار حسرات و ع ت د ل يقول ا ل عز وجل ان الله على الكافرين و أ ع ذ ل ه م سحيرا خالدين فيها أ ب د ا ربنا آ ت ِ ن ا فين من العذاب والعزهم لحنا كبيرا فيا صاحب العلم و ظ ه ل ا ل م ص ي د ة كم من شخص تعلى تاثر بما اتاه الله من العلم ومن الفهم فالله الله عباد الله في توصيل النفس على أ ن تكون ب ا ب ي ة ودع ا ل و ط ا ل م ه ما عند الله اجتمع الناس حولك او نفروا لا تنظر إ ل ى الاعداء ولا تنظر إ ل ى ا ل ج ن ع ه م ج ر د ة عن الحق و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة بالحق كثر أ ه ل ه ان ق ل و ف ل ا ن تجد نفرا يسيرا على الحق فبهم أ ن س ك وسعادتك ولو وجدت عددا كبيرا على خلاف ما أ ن ت عليه لن تجد أ ن س ا ولا س ع ا د ة ولا صلاح بال فلذا عباد الله أ ن ا أ ذ ك ر نفسي واياكم بالحرص على العلم النافع وعلى ت أ ل ي م الناس ف إ ن ا ل م ؤ ل م و ا ل م ت أ ل م متعاونان على نشر الخير فان لم يجلس المعلم جهل الناس وان لم يجلس المتعلم ذهب العلم ف إ ذ ا جلس المعلم والمتعلم ك ا ن متعاونين على ثبات العلم وبقائه ونشره وانتشاره والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا ل ا س م والعدوان عباد الله إ ن ك م لتعلمون أ ن في المجلس إ خ و ة كثر نحب أ ن نسمع منهم ومن نصحهم وتوجيههم و إ ر ش ا ب ه م و إ ن م ا دلوت بدلوي عسى ان يكون بلاغا لي ولكم وفي حسام مقالي أ ح ث اهل هذه البلاد على العلم وعلى ا ل إ ق ب ا ل على ط ل ب ة العلم و إ ن ا ن س م ع عنهم خيرا ولكن هذا من باب التذكير وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فعندكم اخ فاضل ابو مالك حفظه الله تعالى ف ا ح ل ص و ا على دروسه والتفوا حوله وهكذا كل اخ نزل في مكان فينبغي على اهل ذلك المكان ان يلتفوا حوله وان يستفيدوا منه فانها نعمه إ ن لم يشكروها ومن شكرها حضورهم لعلق العلم والا إ زالت والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله